مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر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 فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُנزِلَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنَ الْكَذَّابُ الْأَشَر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر